أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاسْتَقِيمُوا لِذِي قَلْبٍ وَاجِلٍ قَالُوا وما أنت من المسحدين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السمائين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 أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض لعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ لَلَيْسَ لَهُ دَافِعٌ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ أَفَبِعَذَابِنَا 11. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 12. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 13. وما أهلكنا من قرية إلا لها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 وأنذر عشيرتك لقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوت فقل إني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقول وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَل نُّبئُكُم عَلَى مَن سَنَزِّلُ الشَّيَاطِينَ تَنزِلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ فَتِينٍ يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ 11. ألم تر أنهم في كل واب يهيمون 12. وأنهم يقولون ما لا يفعلون 13. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتقروا من بعد ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَرَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَدِمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذيينَ يقيون الصلوتَ وَيوتونَ الزَّكةَ وَهُم بِد خَِةِهُم يوقِون إِ الذيينَ لا يومِونَ بِلا خَِةِ ذَا لَ لهم أَعمَا لَم فَهُم يَعمَون أائِكََّينَ لَم عذاب وهم پلا کھو مس